Bismillah al-Rahman al-Rahim, Hamim, والكتاب المبين. Inna jalnahu Quran al- Arabiyil, lalakum ta'atilun, وَإِنَّهُ فِيهِ أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا إن كنتم قوما مسرفين وكما ارسلنا من نبي إن في الأولين وما ياتيهم نبي إلا كانوا به يستهزئون فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَرْضَ لَيَطُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مِهَادًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ إماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي خلق لزواج كلها وجعل لكم من الفلك ولنعام ما تركبون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 وَإِنَّ إِلَى رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَاجْعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ لِلْإِنْسَانِ لَكَفُورٌ مُبِينٌ أَمِ اتَّخَذَ مِنْ مَا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَظْلَفَكُمْ بِالْبَنِينَ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 إلا قال مطرفوها إن وجدنا أبانا إن وجدنا وَإِنَّ عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ قُل لَّوْ جِئْتُكُم بِاهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آذَاكُمْ قَالُوا إِنَّا ذِمَّةٌ كافرون، فانتقمنا منهم، فانظر كيف كان عاقبة المكذبين، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه: إني برآء مما تعبدون. إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعتها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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون ناس أمته واحدة لجعل الله لمن يكفر بالرحمن لجعل لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبواب وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متع الحياة الدنيا ولا خيرة عند ربك للمتقين.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 بيني وبينك بعد المشرقين فبيس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتموا أنكم في العذاب مشتركون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 Fala majaahum baa'atina, izahum minha yabqoon, wa ma nurihim mina'atillahi akbar min ukhthaa, wa akhzhnahum bil ghabil alham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 عليه اساورتم من ذهب نو جاء معه الملائكه او جاء معه الملائكه مقترنين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 فاجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير نمهو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون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 وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا jam berapa, kamu tidak وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ menyesal. Kamu وَلَمَّا akan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 واختلف الاحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ليم هل ينظرون الا الساعه ان تاتيهم بغته وهم لا يشعرون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 لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم للحق كارهون ام برم امرا فاننا مبرمون ام يحسبون اننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلا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 سألتهم من خلقهم لا يقولوا إن الله فإن لا يفكؤن وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف تعلمون